متبّرُمَّا هم فيه وباطِلُمَّمَا كانوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَوَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي كُمْ إِلَّا هُوَ وَهُوَ فَالْضَالَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا أَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَانَ يَسُومُنَكُمْ سُوءًا العذاب يقتلون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.